بيو علمي وصحي باب صلاه التطوع ومواقيت النهي صلاه التطوع دي من اضافه ايه الى ايه ها؟ الشيء اللي سببه إضافة الشيء لنفسه أن الصلاة نفسها تطوع التطوع هي نفسها الصلاة فالصلاة التي ليست بفريضة إنما التي هي تطور وقد نقول إضافة الشيء لنوعه أنا اعتبر نوعان يبقى أحد أنواعه يعني يعني ما نقول عندنا الطلبة هنا نوعين نوع ناجح في الامتحان نوع صائد فنقول طلبة النجاح وكده كده وطلبة الصوت يجو لا يطلبون السقوط إنما الطلبة الذين نوعهم إنهم صقتوا في الامتحان طيب أوقات النهي من إضافة إيه إلى إيه الأوقات للنهي يعني ننهى فيها يعني المنهية عنها الأوقات المنهية بس الأوقات مش منهية عنها بردو هو منهي عن الصلاة عن التطوع فيها يعني طيب والتطوع لغة فعل الطاعة وشرعا طاعة غير واجبة وأفضل ما يتطوع به الجهاد يبقى هنا التطوع لغة فعل الطاعة وشرعا طاعة غير واجبة احنا قررنا الكلام ده ولا لسه ما لوقفنا فيه قررناه مش كده ثم النفقة فيه ثم تعلم العلم وتعليمه. يبقى هنا خد بإيه بأن الجهاد أفضل الأعمال وإحنا قلنا طبعا نقشنا بين الكلام ده وقلنا أن العلم أفضل الأجناس ده الراجح عند ابن القيم ذكر على ترجيح جنس العلم أكثر من 110 دليل ولكن الجهاد أيضا فيه أدلة قوية وصحيحة وصريحة زي إيه على أنبئكم برأس الأمر وعموده وزروة سلامه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة عموده تعود على إيه رأس الأمر الإسلام وعموده يبقى عمود الإسلام مش عمود الأمر رأس الأمر الإسلام وعمود الإسلام الصلاة وذروات سنامه الجهاد أعلى ولكن قد يقال أن العلو هنا علو المرتبة العملية لا علو الجنس يعني كأننا نقول لا يستطيعه إلا الكامل في العبادة في أحوال القلب وفي العبادة وفي العلم وفي الذكر وكذا فلا استطيعه على وجهه يعني المرض إلا هذا هذا قد يقال وعلى كل حال نجمع بين الأمور نعم يرد ايه يراد لذاته اه اللي يراد لذاته الجهد يراد لذاته الجهد لا يراد لذاته يراد لغيره برضه وقد يراد لذاته من وجهه اما العلم فيراد لذاته برضه من وجهه ويراد لغيره من وجهه اخر العلم يراد لذاته برضه من جهة المجاهدة فالعلم مجهدة لأن العلم صعب العلم مش سهل يا جماعة إلا على من يسره الله عليه يعني عاوز التوكل ويقينه واجتهاد حتى الصلاة وأنها لا كبيرة إلا على الخاشعين إحنا كنا نقعد في إحنا في الكلية نقعد الأيام والليالي صهرانين نعمل معرض ونعمل بتاع وفرح نين ونهزر ساعت من قول العلم العلم بقى عايز حفظه وعايز مجهود وعايز تفرغ القلب فيه مجاهدة جمدة ولذلك قال تعالى والذين جاهدوا فينا يعني تعلموا العلم وعملوا به لنهدي منهم سبلان يعني إلى علم جديد يعملون به مصطفى روح مصطفى روح ده موجود التفسير موجود التفسير إنه الذين جاهدوا فينا موجود القولي فين جهد؟ والجهد برضو فيه المجاهدة اللي هي مقصودة لذاتها في حال المؤمن والبذل والتضحية وده موجود في العلم برضو والجهد من جهة دي مقصود لذاته ومن جهة أخرى مقصود لغيره إنه نشر العلم ونشر الإسلام وتمكين الناس من التدين والتعبد ودفع الضرر عنهم كل ده مقصود لغيره الجهاد أعلى ما فيه هو نشر الإسلام مجهد الدفع فأقل مرتبة ومع ذلك فهو أيضا لدفع العدو عن أن يضر أهل الإسلام ويضرهم في أبدانهم ده مؤخر عن أن يضرهم في دينهم هذا لأنه صعب مش لازم بأفضل الأعمال إنما صعب صعب يعني يعني للوقت مثلا اللي ييجو يبنوا المسجد ولا يهدوا مثلا الحاجة أو يشيروا الحاجة التقيلة ده أفضل الأعمال ولكن لا يقوم به إلا المتاهل فالجهاد محتاج تؤهل في حاجات كتير فهمتني يعني متاهل قلبا ومتاهل بدنا ومتاهل علما متأهل. كده لا يعني بدنا مش مهم و يعني مش مهم زي الجهاد يعني يعني ممكن على كل حال اكتبوا اكتبوا الابيات دي اللي احنا تربين عليها ايه يا محمد بتقول ايه طب, طب, طب قول بس وانا نكتب يعني ممكن ندخل في الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد اربع اصناف ده ما فيش كلام الجهاد اربع انواع أربع درجات جهاد النفس وعدين جهاد الشيطان جهاد النفس على شهوتها وجهاد الشيطان وجهاد البدع والمنكرات وجهاد الكفار القتال أربع مراتب وأربع أصناف لابد من اجتماعها كلها ممم فعم اللو بسيف السنه ده كل احد وشكله يعني مش محتاج تعب كتير والبيان ثلاث طبعا الجهاد بالحجه والبيان اصعب من الجهاد بال ايه من جهه مش عارف اقول ايه بالعربي الاليه يعني يعني من جهه ان التنفيذ تنفيذ عايز قوه بدن وتتعلم السيف وتتعلم الرمي وتتعلم الكذا وتعلم الكذا وده بيخشوا بتوسعقة مثلا بيخشوا الجيش يقعدوا سنتين ثلاثة يطلعوا مية مية في الحكاية دي إنما العلم علشان تجاهد بالحجة والبيانة محتاج قد ايه تعج مجهود قد ايه محتاج سهر قد ايه وتعب قد ايه وحفظ قد ايه شغل كتير فالجهات ده طبعا نوعه ايه مشرف اكتبوا يا سيدي فؤادي يحس وعقلي يعي فؤادي يحس وعقلي يعي وروحي يثور وعلمي معي يثور بالتذكير كده هو القصيدة كده بصرف النظر أنها تذكر ولا تؤنث والله أعلم تذكر وتؤنث الروح وروحي يثور وعلمي معي ده البيت الأول وفي عزماتي عناد الجهاد. عزماتي جمع عزيمة يعني عناد الجهادي أراه يقينا ولا أدعي ده شعرنا اللي احنا تربين عليه فؤادي يحس وعقلي يعي إنسان ما بيحسش مش هيمشي مع الأجهاد والعلم وإي حال والعقل اللطخ اللي عايز يدبه وخلاص برضو مش هينفع في حاجة وعقلي يعي وروحي يثور القلب فيه حماس ماينقطعش من ساعة ما قولنا الابياد دي لغاية النهاردة ان شاء الله وعلمي معي برضو مع الجهل ماينفعش يبقى انت نشيط ومتحمس جدا ومش تدب على جهل برضو العقل شغال والقلب بيحس فيه الرحمة فيه الإحسان فيه الاحساس بالآخرين وبغيره والعقل يعي ويفهم طبعا يعي في اللغة يعني من الوعاء يعني يمتلق شيء يحفظ يعني إنما هنا طبعا على المعنى, المعنى يعني المتداول يعي يعني يدرك ويفهم واستوعبه كده وروحي يسور وعلمي معي وفي عزماتي جمع العزيمة انه عزيمة وعزيمة وعزيمة وعزيمة لانه مش عزيمة وحدة الجهاد عاوز عزايم كتير عناد الجهاد اراه يقينا ولا ادعي ده الشعار اما حال الناس بقى طبعا انا قلته لك قبل كده قد اتسعى الخرق والراقعون نيامون ويقضانهم حائر ما اسمها مقطوعات يعني النفس القصيدة كذا مقطوعة قد اتسع الخرق قد اتسع الخرق او الخرق والراقعون دي يعني هتيجي اللي بعدها يكملها بس هي عشان الوزن يعني بتبقى في الشطر الاول هي والراقعون نيامون فلتسعى الخرق والراقعون نيام ويقضانهم حائر وذو الرأي فيهم بطيء الخطى بليد المدى عزمه خائر قولا ايه يا شيك مصطفى الراجل عمال يشتمك في الفيسبوك تقولوا ده مخالف وده منطرقه وهو عاوز يلحلحكم شويه التصع الخرق يا شيخ مصطفى هنعمل ايه يلا بس انت ما تزهقش وما تشتمش يعني خليك مؤدب برده ما يمكن طول سنك ده اللي قال ايه طب ما احناش ايه طب ما احنا شايمين من قاعد اقول لهم لازم تقوموا الناس كلها سخنت جدا وعمر والعيال دي وعمره له لازم نروح ونعمل ونكسر فقال لهم قد كدهي وانت بها بهاي معميمهم قال دي انت مش راحين بقى هذا دي اللي حصل مش كده وذو الرأي فيهم بطيء الخطى بليد المدى عزمه خائر وذو العزم جنى انامية وافسده المسلك الجائر ذو العزم سائر زيادة عن اللزوم لحد ما وصفناه بالجنون وبعدين هنا تنبيه في منطهى اللطفة ما عرفش اللي كتب الشعر ده كان يعني عاقل قوي ولا جاب كلام كده وخلاص يعني أنا اللي بيتهيأ لي البلاغة ولا هو كان بليغ فعلا يعني وذو العزم ما قالتش والأول سائر وروح يثوره قال هنا لأن الموضوع وصل إلى الجنون وبعدين أنانية فكأنه سبب ثورته وعدم استقامته على الوسطية الإسلامية أنه ليه أنانية والأنانية دي ليها صور إما أنه يريد مصلحة لنفسه والمصلحة دي إما تبقى مركز أو, أو مال أو انتقام واحد ضربوه ولا عملوه ولا يفعيز ينتقمه وده لنفسه برضو أو رياء والذكر والشهر أو رأيه مقتنع برأيه ومش عايز يسمع رأي الآخرين وهو الأنانية منسوبة إلى الأنا يعني مشغول بنفسه عن غيره اللي يدفعه أنويته أو شو الإنسان أنوي يعني منسوب إلى الأنا يعني يهتم بنفسه قوله أنا يعني يهتم بنفسه عن الآخرين فينحرف عن المنهة وذو العزم جن أنانية وأفسده المسلك الجائر لما اتخذ المسلك الجائر بسبب ثورته العارمة وجنونه وكمان أنانيته الاثنين فهذا المسلك الذي اتخذه زاده فسادا فبقى ايه يعني غوطه في الفساد جنة انانية وافسده المسلك الجائر قد اتسعى الخرق والرتق اعيا الرتق اللي هو ايه بقى تقر فيها او تقفلها وكده الراقعون طبعا جمع راقع انهم يعمل الرؤع يرأع الثوب يعني المخروق قد اتسعى الخرق والردق اعيا وطوقنا الخطر السائر وده معناه ان الخطر عم الجميع طوقنا يعني عمنا جميعا الخطر السائر يعني الذي هو ماضي في الناس يضر القبيح والحسن فبقى المزنب أصيب وكمان الصالح أصيب ليه؟ لأنه خالف في الجزئية اللي هو نبع عليه يا إما ده نائم وده جنة ودا يعني كل واحد خالف من جهة معينة فالكل أصيب فإحنا عاوزين نجمع بين الأمور دي كلها مع بعض لو واحدة منهم راحت يبقى ما فيش والراتق أعيا أعيا الراتق يعني أجهده وصعب عليه فلا يستطيع وطوقنا الخطر السائر طبعا ليه تكملة فياربي يا خالق الكائنات وعالما بخفاية الصدور يعني في حاجات حلوة بعد كده أبقى جب لكم ونحاول لجب لكم القصيدة على بعضها إن شاء الله ها؟ عندك القصيدة ها؟ صوت صوت ولا عندك صوت ولا ها؟ طيب هتهلنا هتهلنا مين اللي مألفها هي دي طبعا من النشيدة بمازن اللي هي بنت الجيل بتاعنا بنته نفسيا ويعني شعوريا وخلقيا ومشاوريا ما فيش كلام يعني ولذلك قيل انه مات مقتول تستعيشت قد دلوقتي لا ما تلاقيش لابو مازم اللي هو محمود عباس يعني لأ التاني كان سوري وبعد الشريط التاسع انقطعت اخباره بالكلية الا اذا كان مسجون مثلا محدش يعرف عنه فعلا طيب ما تجيب لنا التسجيل ده لو عندك هو فيه ليه تسجيل قديم وقال بعض الانشيد فيه بس ده من سنين طويلة يعني النت ده موجود الصين ولنا والعرب ولنا والحاجات دي والصوت فيه حلو جدا لو التسجيل اللي جابوه في اللقاء اللي جابوه دا كان الصوت فيه واضح بس هو ما بيغنيش بقلبي يعني زي الشرايط اللي كان عمله بيغني في حفلة وبيقره من ورقة فتديش يعني وعرفش حال إداءن وليه وإخوان بقى طلعين وكده يعني في العصر الأول مثلا احنا طبعا بنقول على حاجة يعني يعني سنة ثمانين مثلا مثلا تمانية وسبعين تسعة وسبعين قبل كده كمان يعني كنا نسمع عشراته سنة ستة وسبعين وسبعة وسبعين فطبعا دي حاجة يعني هو قضي على العمل الإسلامي سنة واحد وتمانين خد بال <تصفيق> يعني في كل ده فطبعا يعني كل حالة نعرف شكله يعني لو جابه لو وريتني الشريطة أقولك هو ولا واحد تاني ممكن واحد تاني اسمه أبو مازم برد ولا احنا معلنا من الشخص منهم الأنشيد اللي قالها شغلنا بالراجل عايش وميت أناشيد دي بنت النفسية الإسلامية وأثارت الحماس والانبعاث الى العمل فينا من يومها لغاية النهاردة يعني لغاية النهاردة الجيل بتاعنا ده اللي بقي منه على الديانة طبعا الناس فوتنات سنة 81 ومس كتير بطل الدين من كله حلق دقنه وخاف واللي بيحلق دقنه شوية شوية بقى بي ايه بيحلق دينه شوية بشوية طول ما هملتحياه يعني مكسوف على نفسه شوية مستحي على روحه زندوق إنما بعد كده بقى يعني الأمور تخف حاجة بحاجة واحد حلق دقنه عادي زي زي الناس وبعد هنا بقى يعني يعني المرتبة العليا يعني المرتبة العليا إنما ممكن يعني, يعني حنزالة ولا مين مين اللي مين اللي أسلم لا حنزالة ده أسلم وما لا مش حنزالة واحد تاني مين اللي أسلم وما صلاش ركعة ومات شهيد مش كده اسلم ودخل الحرب قبل بين ال... في الظحى بين الصبح والظهر ومات قبل ما يجي الظهر يعني الجهاد ممكن الواحد بمجرد الاسلام او مجرد المحبة للدين بيخرج ويضحي بنفسه واحد بيسمع اية او حديث او نشيد حتى او معنى ي... بينطلق الى الجهاد إنما علشان يبلغ المرتبة الأولية من الجهاد إنه يبقى راجل ينشر الله به الدين ويهدي به المجاهدين نفسهم ويبقى ليه فضل كبير وعظيم طبعا يبقى لازم العلم والعبادة إنما الجهاد كمرتبة يعني خلقية مثلا أصده إيه الجهاد اللي هو إيه بهاي المرتبه خلقيه يعني مرتبه قلبيه والمرتبه ايه يعني ايه مرتبه الجهاد الجهاد كعمل لا يعني لا الكلام ده طبعا فيه نظر كبير والشيخ يكسب الحاليه ما فيش جهاد فيبلغ الجهاد بالسلاح اللي هو يشمل مش وبالتعلم حتى يقول الله والله الجهاد بالسلاح المعنف. يبلجهم الجهاد بالسلاح ازاي القدرة عليه يعني ولا يفتح لهم الباب يفتح لهم باب يا ربنا يصال لهم الجهاد بالسلاح وربنا رؤوف بهم يعني الناس دي تستاهل الرحمة والرأفة وهم ضعفهم عفنين زينا كده فربنا يؤخر لهم لو فتح لهم باب الجهاد باب الجهاد ده وجوب يجب عليهم يعني فلو وجب عليهم وحالتهم زفت كده هيعبقوا فربنا يمنع عنهم هذا الحد ما يرتقوا ممكن يعني بين هذا الوجه ممكن وطبعا يعني العبادة والعلم يعني تقول قلبه وتصلحه والإنسان هيجاهد وهو قلبه تعبان ممكن ما يصبرش مم أه؟ عمر بن رقيش عقيش عقيش عقيش عقيش عقيش عمر بن عقيش عمر بن صالح بن عقيش عمر بن صالح بن مجرم التاريخ دا والعين إيه؟, ايه هو في حد هنا اسمه عمر ابن صالح ده عمر صالح, عمر صالح الخانع النايم المتعبان اللي مفوش في قلبه حب الجهاد وطلب الجهاد في سبيل الله والتضحية بالنفس والنفيس في سبيل الله يعرف انه مريض مرض شديد ولازم يحب الجهاد ولازم لانه سبيل الى الرقي في الدنيا وفي الاخرى او يحبه او ما يحبه لازم يبقى منبعث ليه يعني مستعد ليه فمثلا حصلت حاجة دلوقتي مثلا فمنقول إن المفروض دلوقتي إنه نقاتل والقتال ده هيستدعي إن بعضنا يموتوا بعضنا ينفق أمواله وبعضنا يجرحوا وبعضنا يتقطعوا فيبقى أنت عندك استعداد أنا مستعد طيب دلوقتي الشروط متحققة والظروف تسمح ولا ما مش عارفين يعني بندور بقى على هل وجب دلوقتي ولا لسه لأنه لا يجب الا بعد استفاق شروط معينة فاحنا مستعدين لو شروط استوفيت بكرة جاهزين اللي يلاقي نفسه مش جاهز بيبقى بيحب الدنيا وراكن اليه وخايف عليها للدعم وقدم طبعا العاقل يعلم ان حياته لا تنقطع من يوم ما ولدت حياتك ما بتنقطعش تاني خلاص إنما المود ده مرحلة بين حياتين يعني حياة الدنيوية وعين حياة البرزخية وعين حياة الأخروية حيوات يعني هتتنقل بين حيوات فما عليك يعني إن ده يجي بدري ويجي متأخر مش فرق معاك المهم إن أنت يبقى يعني في المرتبة العليا وتتمتع بما أنعم الله به ده التفكير الصحيح فأنت خيف تموت ليه طيب تم ما تموت وما أنت مش هتموت أنت هتنتقل للنوع التاني حيات تاني فلو أنت عامل عمل صالح ما يهمكش حاجة يعني لو أنت جاهدت وسطوشهدت خلاص أنت يهمك إيه بقى تنتقن هتنتقل إلى نعيب هتقول أصل لي يا زوجة وأولاد عايزة ربيهم كأمينة اللي بترزقهم ولا أنت اللي بترزقهم ليهم رب ولا أنت الرب فربنا سبحانه وتعالى لما يقربك ما يضيعش أولادك بعملك الصالح لا وإن ما موتش أديك أنت قيم بالمسؤولية موت ربنا سبحانه وتعالى يبدلهم خيرا منك فالشبهة أو الركون للدنيا هو ده اللي بيخلي الناس مش منبعثة او الجهل بقى هو ما اسمعش عن حكاية اصلا ما يعرف فضائلها نازم تقرأه الفضائل الاعمال علشان القلوب تنبعث الى هذه الاعمال اديوا الحاجة هنا مم. نمى الكسل والنوم والخنوع والحاجات دي دي هتضيع نفسك انت قبل ما تضيع غيرك ثم النفقات فيه نفقة امساك المال والتمتع به ليس لك من مالك الا ما اكلته او طعمت فافنيت ولبسته فف ايه ها فابليت يبلل يخرق أو تصدقت فابقيت لا ها سيوره انسله من الدراني يعني ما قلت له عالم يا عالم هو موجوده في الكتب مشهوره يعني مش حاجه مش حاجه خفية أنا جايبها من لا الدراني ابو سليمان الدراني يقول جاهدوا فينا يعني عالم ها لنهدي أنهم إلى ما لا يعلمه ولكن أظن ابن كثير فيه برضه يعني لأصدي أنه مش تفسير مثلا جاي من النوادر أو لا والتفسير موجودة فيها الكلام عالموا فعاملوا بما علموا يعني في الرواية تانية اللي أنا أحفظها من قبل كده هدهم الله لعلم آخر يعملون به لنهدي أنهم سبلنا ثم تعلمه العلم وتعليمه من حديث وفقه وتفسير طبعا بيقول الكلام ده علشان يبقى العلم الشرعي أما العلم التاني فقال فضل بس مش في المرتب بتاعتنا دي لأن فضله مبني على مقصده ودركته بناء على درجة مقصده فهمت اه يعني يكونك بتعرف تعمل شنطة خوص مثلا ده أعلى المراتب تعلم العلم وتعليمه أو تعملها طبعا الجلد ممكن يبقى أحسن من الخوص مثلا يعني يبقى هنا إيه إنما كونك مثلا تتعلم مثلا تصنيع السلاح وتدفع المسلمين يبقى دركته أعلى يعني على حسب دركته وحسب مقصوده النمى اللي هو فيه الرفعة ودركته علي على طول مع الإخلاص طبعا الفقه والتفسير علوم الشرعية يعني الدعوة إلى الله مجتملة على التعليم على التعالية أوه. وطبعا احنا قلنا للامام النووي في المجموع اتى باحاديث الدعوة في فضل العلم احاديث في فضل العلم في مقدمة المجموع جاب فيها احاديث الدعوة لان يهدي الله بك رجلا واحدا ونحو هذا يعني من دعا الى هدى فله من الاجر مثل وجور من تبعه ده في فضل العلم لأنك إنما تدعو إلى ما علمت ولأن هذا تعليم ولك من الأجر مثل أجور من تبعك طيب نقرأ كلام من الحاشية يعني النهاردة زي ما تقول أجازة من الفقه وخلناها إيه؟ أخلاق وتطوع ومعاملة وسياسة وهو برضو فيه حكم احكام فقية قال الجهاد قال وهو قتال الكفار قال تعالى فضل الله المجاهدين على القاعدين انجرا عظيمة درجات منه ومغفرة ورحمة وقال عليه الصلاة والسلام رأس الامر الاسلام طبعا هنا فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما بتفضيل المجاهدين على القاعدين ومفهاش دليل على أن الجهد أفضل الأعمال إنما المجاهد أفضل من القاعد ولكن قد يقال يعني أن المجاهد أفضل من كل قاعد فيدخل فيها العلماء غيره ولكن ذات أب عمي ليس يعني يخالف, يخالف ما المتواتر في الشرع يعني لا يقال هو أفضل من كل قائد يقينا قصصت إيه؟ تاغر بيقول بيروح في طريق بيروح لا يعني المجاهد افضل ولا الامام اللي قاعد في البلد مش معتقد الامام ده ما تعرض لاضر اللي هو رئيس البلد ما خرجش بالجهاد العالم الامام افضل هو من المجاهد ها <تصفيق> يعني ففيهما فجاهد ممكن يبقى أفضل العالم اللي بيعلم الناس ممكن يبقى أفضل اللي بي بيخترع مثلا الأسلحة ويطورها ويعملها ممكن يبقى أفضل يعني في ناس أفضل من اللي خارج فهو من جهة القعود والجهاد الجهاد أفضل من القعود إنما لو كان القعود ده من أجل عمل أفضل دي مسألة تانية وطبعا فلولا نفر ولكن على كل حال تدل ان اللي جاهد افضل من القاعد بدرجات كبيرة واخد ثواب كثير فالانسان يعني يطلب ان يكون في الدرجات العالية ان يعاني على هذه الدرجات العالية ما يطلبش ان يبقى عاجز يعني زي اللي واحد مثلا مريض فمش قادر ينزل يصلي في المسجد وما يقولش اه يا رب هات بقى مرض عشان ما انزلش اصلي المسجد كل شويه انزل في البرد واللا طبعا الصلاه الايه في المسجد أفضل من صلاه الفرد ومن صلاه الجماعه في البيت بدرجات كثيره وبعدين المجاهد من العلماء غير المجاهد من العالم القاعد برده سواء كان قعوده ده بعذر أو بغير عذر يعني بيأخذ ثواب بيأخذ ثواب وكذلك العابد يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب مين بيقول لي مين؟ من المغارك بيقول لي مين الفضير ها بيقول ما سبتش. سنده؟ السند لم يثبت اوه طبعا اللي يكوح مع الفضيل الفضيل مش لعبة برضو بصحيح ده ابن المبارك انما ده الفضيل ولكن طبعا لا ينسب اليهم القعود عن الواجب انما تركوا واجب لواجب مم لأوجب منه عليهم يعني يوزعوه وقال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعمدوه الصلاة والزراته سنميه الجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على فضل الجهاد في سبيل الله وفيها إشعار برضو بأنه أفضل الأعمال يعني فيها اشعار وإن كان مش يقيني بأن الجهاد أفضل الأعمال فحتى يا سيدي افرض نمرة نين يعني افرض انه مثلا العلم افضل منه طب ده نمرة اتنين يعني ومختلف فيها يعني ده معناه يبقى انت تبتغي ان انت تكون على اهبة الاستعداد والدرجة دي وانك متقصرش فيه وان انت تبقى تقوم بيه ولا ها ولا تقول لا ده العبادة افضل عند الشيخ اسامي حامد <تصفيق> بس علشان ما الكلام يوصل بسا بطريقة تانية يزعل ولا حد <تصفيق> <تصفيق> او العلم افضل عند مصطفى العدوي اي حاجة بقى. اي اسماء يعني. نعم, نعم. في النفقة في الجهاد نفس درجته ايه في الجهاد نفس درجته ازاي بقى لا ازاي ازاي نفس درجته يعني ثم لا طبعا بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء لانه بيخرج بالمال برضه انما بقى تبقى الحاله اللي انت عاوز تناقشها إنه واحد دفع الفلوس والتاني قرج بنفسه يبقى من أفضل من جهز غازيا فقد غازة إن الله يرفع بالسهم الواحد ثلاث نفر ولا مش عارف إي حاجة زي كده يعني اللي, اللي صنعه أنفاق نعم ممكن يحمل وقت غازة دي يحمل إيه ها يعني وليه ثواب برضه ليه ثواب ولكن ما يسقطش الاثم لا ما أراه شون يسقط الاثم لو أمكنه الخروج وما كانش فيه ما يدعو إلى, إلى القعود من وجوات الشرعية ان الاثم ما يسقطش الاثم ما يسقطش انما هو هيخرج او هيقعد مع العذر وبعدين ينفق على غير فياخد ثواب برضه بس طبعا يعني السواب فيه تبايم نعم أي واحد يحمل على التاني؟ يعني أنت عايز تقول معنى الآية إيه الأول بقى؟ عايز تحدد معنى الآية الأول المعذور المجاهد والمعذور الذي يريد الجهاد إيه الفرق بينهم؟ إن خلفنا بالمدينة أناساً مقطعتهم موادياً تقريباً ولا إيش عارف إيه كده الحديث إلا شركوكم في الأجل ها حبسهم العذر يعني فيه كذا رواية عايزين إحنا نعرف معنى الآية يعني مين فضل على مين مين مفضل على مين يعني المجاهد مفضل على مين على العاجز عن الجهاد مع معانيته الكاملة الخروج لو استطاع كده <تصفيق> انت بتشرح انت عايزين هتلينا كلام علماء يعني انت ابن حامد برضو كل حاجة النمى النمى مش كل ما اقول لك تقول ما هو الحديث بيقولوا يعني هنقض نختراعنا وانت يعني لا عايزين كلام العلماء مم. هل ديت قبل ان يفرض الجهاد ولا بعد؟ ايه هي؟ يعني مو... كل ده موطن بحث نشوف وردت إمتى ومعناها إيه ومين اللي مفضل ومين اللي عليه وإيه الشروط وإيه الحكاية دي يعني العاجز يعمل إيه سوابه يقل طب أنا لو تمكنت لفعلت ونشوف بقى حديث فهمة في الأجر سواء وما في الوزر سواء والحكاية دي عايزين الكلام ده نشوفه عن اهل العلم السلف يعني ما لوش في حته طيب يعني دوروا دوروا اه هو الشيخ قال ما لوش في حته بس ده فهمنا طيب بس نشوف يعني الذي اراه والله اعلم ان ال الذي يصدق عزمه صدقا كاملا يعني قد قد يعطى مثل الفاعل ولكن طبعا يعني يشوش على هذا أن الفاعل فيه زيادة أنه تعرض للأذى اللي, إيه اللي يصيبه فيه مثلا الجهاد وإلى قد يكون جرح وخوف وبرد معاناة يعني اه ولكن يعني يحتمل نعم يا الشخي... شيخ يا شيخ عارفين برضو لو ما اشترك في في الارجل نقص له نقول لك لا ما اشترك الارجل عارف نفسه ارجل مش ارجل خالص ها نقول الكلام ده هنا في كده اه طبعا صح الحديث ده طيب أحمد رحمه الله لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من الجهاد وطبعا العلم من الفرائض إلا أن يقال يعني أنه التطوع هو طبعا فرض كفاية أو حسبوه أنه من التطوع قال شيخ الإسلام والمتأخرون من أصحابنا أطلاقوا القول بأن أفضل ما تطوع به الجهاد وذلك لمن أراد أن يفعله تطوعا باعتبار أنه ليس بفرض عين عليه بحيث أن الفرض قد سقط عنه فإذا باشره وقد سقط الفرض عنه فهل يقع فرضا أو نفلا على وجهين وصحح أنهم يقع فرضا فرض الكفاية إذا قام به البعض وحصلت بهم الكفاية اللي جاي زيادة ده يعني جنازة وقام شوية يصلي طيب لو هتصلي انت كمان يبقى فرض كفاية برضو بالنسبة لك ولا بقى مستحب فاختلفوا العلماء اصوليا يعني عما سأله وينبني عليها انه تحقق به فرض الكفاية ياخد ثواب الفرض مش هياخد ثواب المستحب ان الفرض اعلى من المستحب بحيث أن الفرد قد سقط عنه فإذا باشره وقد سقط الفرد عنه فليقع فردا أو نفلا على وجهين وصحح أنه يقع فردا وذكر تفضيل أحمد للجهادي والشافعية للصلاة الشافعية للصلاة أفضل شيء وطبعا بعد الفرائد برد وأبي حنيفة ومالك للعلم ثم قال والتحقيق انه لابد لكل من الاخرين وقد يكون كل واحد افضل في افضل في حال كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجه والمصلحه يعني قد نقول ان الاثنين الاولين لابد فيهم من الاثنين الاخرين اللي هم الايه الايه لابد لكل من الايه الاخرين اللي هم ايه مش أنه لابد لكل واحد من الثلاثه من وجود الاخرين اللي هو مثلا قلنا الجهاد العلم والصلاه والصلاه ولكن طبعا اللابديه اللي ذكرها هنا فيها نظر ها يعني الصلاة مش مفتقرة إلى الجهاد والعلم المتطوع به يعني العلم الواجب لو أصدوا العلم الواجب طبعا قدر اللي يعرف به يصليه والشروط وبرضو يتعلم الأحوال القلبية في الصلاة ونحو هذا إنما يحتاج يعني كل واحد يحتاج للاخرين لابد طبعا من العلم يعني ده اللابدية هنا متحققة انما اللي يتعلم لابد ان يجاهد على اعتبار جهاد النفس بقى او الجهاد ايه اه اه يعني المجهود اللي هيبزله ولكن يعني مبقاش كلامنا كده أصلي ده جهاد الكفار يعني هنقول اللي يطلب العلم لازم له من جهاد الكفار اللي يجاهد الكفار آه لازم له العلم إنما لازم له الصلاة التطوع يعني فيها نظر وطبعا تقويه يعني تقويه على فعله الصلاة فيها خير فيها فيه خير للقلب والاتصال العبد بالله وكده إنما قد تكفيه صلاته الفريدة واحد بيصلي مثلا عند الشيخ من المشايخ المغرب بجزئين ثلاثة والعيشة بثلاثة أربع أجزاء ما فيش وقت التطوع أصلا فهو بيتطوع بالتطويل يعني يعني فيه نظر شوي إنما العلم طبعا لابد منه لأنه معرفش الأحكام يبقى كل من بغير علم يعمله سمع يا ولاب تعلمه ما حفظتش ومش فائزة أنا مش جاي تأمين عمله ايه مردودة لا تقبله وفي رواية لا تكمله لا تقبله مردودة لا تقبله ونيات والقول ثم العمل بغيره وفق سمنات ايه لا تقبله ولا تكمله وقد يكون كل واحد أفضل فيها يبقى الاعتبار التاني أو الرأي التاني أو الاحتمال الثاني إنه لا يفضل أحد الأشياء على الآخر أصلا ولكن نقول هذا أفضل بحسب الحال يبقى كل حال في واحد أفضل من الثاني. طيب يقول ثم النفقة فيها أي في الجهاد لقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وحديث من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف الى أضعاف كثيرة وغير ذلك فالنفقة ونحوها فيه أفضل من النفقة في غيره من أعمال البر وكذا غير النفقة كخلف خلف ولا خلف الغاز في أهلي وغير ذلك قال تعالى بقى ثم تعلم علم قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وتوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب العلم فريض على كل مسلم ولكن ده والله اعلم تواتر معناوي مش تواتر لفزي طلب العلم فريضة وده طبعا مجمع عليه ولا خلافة فيه والعقل طبعا يحكم بيه برضو وفي الحديث فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم طبعا ده ايه حديث تفضيل العلم اصرح يعني كثيرة جدا واصرح من غيرها كفضل القمر ليله البدر سائر الكواكب وهنا كفضل على ادماكم مفيش يعني ايه مفروش يعني احتمالات صلى الله على النبي واله وقال يزئلك وقال احمد طلب العلم افضل الاعمال لمن صحت نيته الله الفوق ايه قال احمد لا شيئا بعد الفرائض افضل من الجهاد يبقى العلم في الايه في الفرائض هيقول الصلاه بقى قال كل الحقائق والمراب يقول قيل له أي شيء تصحيح النية قال ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل والمراد نفل العلم لأنه لا تعارض بين نفل وواجب الواجب طبعا مقدم كلام على ما زاد عن الواجب ولكن لا نفل في العلم إلا باعتبار الإيه أن بعد حصول الكفاية يبقى الباقي له سواب النفل عمرها ما تحصل آه. عمرها لا حصلت ولا تحصل فيتخرج انه ايه انه قائم بفرض الكفاية دائما الجهاد قد يحصل كفاية انه العلم لا ان احنا مطالبين بدعوة العالم كله وتعليم العالم كله مسلمه وكافره وإذا هيحصل إزاي والله إن حصل ماشي يعني بس يعني مش كان ما حصلش قبل كده يبقى مش هيحصل بعد كده والمراد نفل العلم قلنا ده معنى نفلية إنه حصلت الكفاية ومفيش كده لأنه لا تعجب نفل وقد قال يجب أن يتعلم ما يقوم به دينه مثل صلاته وصيامه ونحو ذلك وجوبا عينيا لا رخصة فيه فورا في الفوري وموسعا في الموسع يعني الحج وجب عليك تتعلمه من هنا للحج مش لازم فور وقال العلم لا يعدله شيء والناس اليه احوج منهم الى الطعام والشراب مين اللي كان بيعترض علي ما قلت الصدقة في العلم والدعوة أفضل قال للناس مش لا يتاكل قلت ما يموت واللي يموت, يموت الدين أهم من الأكل والشرب يبقى أنا أحيي الدين ناس تتدين أحسن ما يموته من, يموت من الجوة ما يعني ما يموته من الجوة ما هي يموت تعددت الأسبابه والموت واحد مات من المرض مات من الجوة خبطته عربية مش فرق إنما الدين بيفرق ولا لا؟ ان يموت متدين احسن ولا ما يموت مش متدين دي اللي تفرق ان فعله انه يتدين فده الفعل الناس والله في فلوس زياده نبقى نديه اكل وشربه نعم عشان ما اتعلم قبل ولو ما مش هيتعلم انه معنديه ما ات على جهله ولو ما ايه نديله اه نديله ما بندي في العلم يعني ايه يعني بننفق على طلبه العلم علشان ياكلوا ويشربوا ويتعلموا إنما الجاهل والفاسق واللي مش ناوي يتعلم والبتاع أقل شيء طبعا الإعطاء فيه فض أطعيمه الطعام مش كده وإيه وإيه قول الحديث كده إيه أفشوا السلام وأطعيمه الطعام وصلوا بالليل والناس وقيامة لفول الجنة بسعودة فيها كلام إنما أنا بقول يعني إيه أعلى وإيه اللي بعديه إنما مش لازم يعني إن احنا ندي الناس كلها نأكل يعني يفرض إحنا معانا مليون جنيه توزعهم إزاي صدقات ندي مليون واحد كل واحد جنيه مثلا أو ندي المصريين كل واحد يخد له مليم ونص كان بأي عشر أتماشر إرش ما مثلا ولا نشوف ألف عشر تلاف عشر تلاف جائع ناديهم كل واحد مئة جنيه ولا نصرفها على العلم والدعوة ومع ذلك نشوف أصحاب الضرورات الشديدة واحد مثلا هيقطعوا له أديه ولا رجليه مثلا واحد كذا ناديه له والباقي يبقى العلم والدعوة ميني رأيك؟ ها؟ لا مش قال اللي هيموت الموت كده كده حاصب إنما اللي هيقطعه له هيبقى كل على الأمة وهيتعب أهله وهي وهو نفسه هيتعذب بسنين طوال أنا رأيي إنه اللي هيموت مجبوع أخاف شأنًا من اللي هيقطع على هم إحنا مش واضع نقاش بقى إيه اللي هيموت <ده؟ تصفيق> مليش معترض يعني قدمت اللي هيموت ماشي ماشي ماشي زي بعضها <تكارب> ما تيجي اوري انا مش سامع انت معذبني من ساعه ما جيت مش سامع بتقول يا تعلي صوتك بقى فطبعا يكون الناس ما تروحش ديانتها افضل من الدول اللي اعطيهم الايه احسن الناس الثانيه اللي هتموت من <تصفيق> إيه إيه؟ ده هو نفسه هيموت اولا فقال له طريقه يموتوا بيها عشان الناس تهتدي وكل الناس كمان هتموت مهتدية أحسن ما يعيشوا في سلام وهم مش, إيه؟ مش مهتديين شفت؟ هذه الأدلة الميّعة أنت أخدت هدية أم لا أخدتش؟ <ما> أخدت <تخدت> هدية؟ لازم تاخد هدية خد أنا أشوف لك عطر أحلى عطر وأحلى حاجة ما نخلص بتيجي أحسن هدية هذه الكلام الساعة تقترب من الحديثة عشر يعني لسا ساعتين <تكلمة> ايه تاني ايه دي طبعا ساعة حظة بس حظة شرعي مش حظة دنياول حظ يعني نصيب وحاجة كويسة جدا نعم حبيبي تفوق العلم؟ ما تفوقش مين قال انها تفوق العلم؟ لان هو افضل الجهاد على العلم نفل الجهاد على نفل العلم فيبقى النفقة فيه لانها تحقق المصلحة للامة يعني اكتر ولكن طبعا احنا مش مفقين على الكلام ده وبعدين أدي كلام أحمد هو في العلمي وهو جعله ليه بيقدم الجهاد كده مش فاضل غرمين كده مش فاضل ولا واحد لأن حتى الشفعي قال ما قالش برضو الجهاد آه وطبعا الصلاة والله أعلم والله أعلم الكلام فيها على الفريضة مش على النافلة لأنه أي, أي الأعمال أفضل قال الصلاة على إيه وقتها وده في الفريدة فكلام الإمام الشافعي والله أعلم محمول على الفريدة فريدة الصلاة ودي أفضل من أنك تتعلم و تسيب الفريدة ده ما فيش كلاة خلاف يعني آه إنما بعد الفرائض هيبقى العلم وبعدين ده مذهب الشافعية من أول الإمام لآخر المذهب ان ان تقديم العلم على المواقف العبادات وعلى الزواج وعلى كل حاجه اه كلام النمو في المجموعه واضح منتهى الوضوح زواج التطوع زواج التطوع زواج هو التطوع طبعا امال زواج واحد هيزني مثلا نقول يقعد يتعلم لا يعني يتجوز بقى عشان ما رفناش وشفتهم زي ما عرفت شايفه لي الكلام ده هنا فين بعد كده يعني طيب أن أول بحث عملته في حياتي في العلم في أصول العلم يعني أول, أول عمل علمي عملته يعني كنت لسه ملتحن باب فقالوا نعمل بحث في الدعوة عشان تلميز فلان فلان يعلي وقالوا لا خذ انت العلم فالمسائل دي عمدي يعني دي تقول مسلمات يعني فطبعا كلهم متفقين على تفضيل العلم يعني ان شايف حد قلب غير كده بيقول والناس إليه أحوج منهم إلى الطعام والشراب العلم ده كلام الإمام أحمد العلم لا يعديله شيء والناس اليه احوج منهم إلى الطعام والشراب وقال تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره عايزين لا لا لا نزعلت من حنبله جدا هات يا ابني كتب الشافعي العلم ايه طيب اللي هو فرض العين يعني ولا فرض الكفاية فرض الكفاية يعني مش معقول بيتكلم في فرض العين ما هو العلم اصلي كله فرض زي ما قلنا فرض الكفاية يعني ما هو مفيش علم نافلة مفيش من اقسام العلم مش احنا خدنا احكام العلم مش خدناها مقر زمان ولا مش خدتوش معايا الحكاية دي لم نذكر فيها النافلة مفيش حاجة سمع علم النافلة مفيش حاجة كده انما بيتكلموا على فرض الكفاية وطبعا هذا لا يقال فيه جهاد الدفع ولكن يقال فيه جهاد الفتح والدعوة وكده إنه برضو ما يحصلش يعني الكفاية قد لا تحصل لكثرة الكفار والفساق وكي. تعليم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره وقال مالك أبو حنيف أفضل ما تطوع به العلم وتعليمه وقال الشيخ تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد وأنه نوعا من أنواع الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات قال والعلم خير ما أنفقت فيه الأنفاس وبوذلت فيه المهج جمع مهجة والقلب يعني يبذل قلبه فيه قال أبو الدرداء العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيه يا الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع ومدهشام و... وداه وداه طبعا انا لازم اخد بالي اشتم مين وماشتمش مين وقال يا شيخ مراد عشان يعني انت حساس شوية فتلاقي ناشت من جام وطبعا انت تلاقي اللي اشتي من جنب ودلك فازتقول ايه يعني آه. انما جام نبسيته سهلة شوية يعني التصور ما انه مايزعلش يعني يقبل الهزار <تصفيق> اه فهو مادي اللي انا شايفه يعني مش هيزعل ويتقمص وكده مش عايزكم تبقوا قمصين يعني الحمار هو اللي بيقمص إنما سيدنا بالدرداء الصحابي قال وسائل الناس همج لا خير فيه وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لا يستضيئون بنور العلم ولا يلتجئون إلى ركن وثيق وقال النووي اتفق جماعات السلف على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة والصوم والتسبيح ونحو ذلك من أعمال البدن وطبعا الجماعات السلف ليه؟ ده تفتكر مثلا 2-3 والباقي سكتو لا يعني كلهم قالوا ده قال وده قال وده قال وده قال تقعد تصلي وتسيب العلم يبقى عناش حاج ايه يا ابن انت؟ فهو نور القلوب وحياة الإسلام والمسلمين بل هو الميراث النبوي فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهمة وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر طبعا ده مكتبس من حديث نبوي صحيح حسن على التلميذ والزنة أبو داود وحسنه اللي هو العلماء ورثته الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهمة ولكن ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وطبعا الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما وله وعالما ومتعلمة قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وهذه آية لا سبيل إلى الرد على مقتضاه واللي يعرف يرد على مقتدى الآية دي يقول له وعوزه يقول جهاد يقول صلاة يقول له <تصفيق> والذين قوتوا العلم درجات درجاتهم يعني عايزة درجاتهم يعني العلم منهم واحد كأم ربنا بيقول ايه ولكن هي ايه طبعا في القرآن ايه مرفوعه لا مش مرفوعه فيها كسره وما بيقولش الايه اذا كان ربنا ما يعرفش اللي الفاعل انه يعني مرفوعه بالضمه طب علاقتها يعني بالايه يعني عايز ترد على ايه يعني او عايز تثبت ايه من المعنى درجات دي مش مش متعلقه بوطه متعلقه بيرفع ايوه يعني ده يفيد ايه من المعنى ان العلهاء لهمش فضل ولا حاجه ده كفر يا ابني انت بتقول <تصفيق> <تصفيق> مين اللي قال التفسير ده ورم كده لو قلنا والذين اوتوا العلمة درجات أو على درجات برضو فيها فضل العلم على بقية المؤمنين لأن اختصاصهم بالذكر هنا يفيد ايه مختصين في المعنى مختصين في المعنى والقول ان هم دون المؤمنين فهم فوق المؤمنين وبعدين يكفينا تفسير الايه الصحابه القرآن القران قال العلماء فوق المؤمنين بكام درجه يبقى هو فسر الايه بيتكلم على الايه فيعني تفسير سيدنا ابن عباس ملوش حل معلش ما ده مفروغ منه منفضل الجنس الأول أي الأجنس أفضل كاذب ولكن في بعض المواضع يبقى شيء أفضل من شيء وإحنا قلنا قبل كده المسألة دي قلنا قراءة القرآن أفضل من مطلق الذكر ومع ذلك في الركوع والسجود يبقى مكروه قراءة القرآن مكروه والذكر أفضل من قراءة القرآن لأن المستحب أفضل من المكروه فده مفاشة عن كلام لما العدو يجي يهجم عليك هيقتلك مثلا تقول طلب العلم أفضل تقعد تقرأ وتسيبه يقتل أهلك ويسعي الفلوس لا يعني دي حاجة ودي حاجة إنما إحنا دلوقتي في وقت يعني مفهوش الله يعني زائد إنه تشوف الناس إلى العلم في كل وقت واللي ينبغ في العلم إحنا أفرده هنقسم هو, هو مكان المؤمنون اللي ينفره كافة مش كده؟ يبقى فيه ناس هتقوم بالتعلم والتعليم وناسها تقوم بالدعوة وناسها تقوم بالجهاد وناسها تقوم بالصناع وناسها تقوم بالتجارة وناسها تجيب لنا الفلوس وبتاع. أيهما أفضل لما نعرف أيهما أفضل يبقى أنت انبعاثك ومحاولتك أنك تبقى أفضل لقسم عرفت؟ يبقى أنت بتحاول تبقى إن ما قدرتش على أفضل حاجة يبقى معلس تشوف اللي أقل منه ظروفك إيه؟ وحتى افرد واحد نابغ مثلا في الجهاد فقالنا له لا انت ما فيش لازم تطلع في الايه وتستنى يبقى يقول يا رب اني احبه الافضل وهو العلم ولكن ايه انا مضطرة امشي في الجهاد عشان امر الامام او علشان كده فما تحرمنيش من الثواب ايه ثواب العلم لان انا لو كان بيدي كنت سبت ده واشتغلت بالافضل يقول ان شاء الله ياخد الثواب الايه الكامل تنبعث القلوب اليه زي ممكن يمنع بنقول بقى يجب على على الامام ان يقسم الناس بحيث تحصل الايه المصالح كلها المصالح كلها تحصل فلو لقينا العدو هيدخل ويموتنا لحد هيتعلم وحد يعمل لا يا طلبه العلم بعضكم يخرج وبعضكم يستلم أخرج واحد كمان والتاني والتالي وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ومفهومه أن من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير فهو أفضل الأعمال وأقربها إلى الله وأهلوهم أهل الله وحزبه وأولاهم به وأقربهم إليه وأخشاهم له وهو في غاية الوضوح فلا يحتاج إلى تعريف هو أبيل من أن يبين ولم يأمر الله نبيه من الازياد في شيء إلا منه فقال وقل رب زدني علما والمراد من العلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه الذي لا حياة له إلا به وتوعا سيدنا الإمام علي قال ما الفضل إلا لأهل العلم إنه على الهدى لمن استهدى وفضل وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم عداءه ففوز بعلم تعيش حيا به أبدا الناس وموتة وأهل العلم أحياء ده كتير يعني كتير مالوش حصر الكلام لو جمعت الأدلة من القرآن والسنة وأثار السلف وقال العلماء مالهاش حصر أن العلم أفضل الأجناس دي يعني ما عنديش فيها أذنى خلاف ولا احتمال حتى يعني مش فيه احتمال يمكن بحاجة تانية لا ما عنديش احتمال أصل ولكن يستعان على العلم بالعبادة وبالذكر وبالجهاد مرشو والجهاد في أوقات معينة بأعمل بغيش تركه إنما واحد يشجل عمره كله بالجهاد ويفضل جاهل نقول لا يبقى خد شوية جهاد وشوية علم والعلم اشتغلك به أثوب وأفضل ويرفعك درجات يبقى مر الطائفة دي ومر الطائفة دي الأمور تمشي طبعا درس الاخلاق مش محتاجينه بقى النهاردة احنا اخدنا يعني كله اخلاق والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم نوزع بقى الامتحانات عشان نشوف اخلاقكم الامتحانية عملت ايه اولا مضيت حاجات الاخوات اخودي احمد لا أخذ يا إبراهيم بقى أولا ايه ده اللي مش كتب اسمه مين خمسة وخمسين من مية ها عشان كده مش كتب اسمه ليه ما هو